موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الله قردل أتينا بها وكفى بنا